والذي أحصن الصرجه فنفخنا في أنفخنا في روحنا وجعلنا منها وبناها آيات للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم خالقون وتقطع أمر بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعين وإنا لن كاتبون وحرام على قرية أهلكنا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 بَلْ كُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَقًّا جَهَنَّمَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَقًّا جَهَنَّمَ مَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ لَنَا تَمَّ أَوْرَدُهَا وَتَرَى فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا ذَكَرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَبَقَّتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ